وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلمانَُ لهُم كَأَنهُم لُقْلُ مَكْنُون وَأَنْقَمَلَ بَعْضُمَ عَلَ بَعضةَ بعض سَأَلُون قَال إَِّ كَُّا قَضِلُ فِي أَهلِنَا مُشْفِقين فمَن اللَّ عَلَنَا وَقانَ عَذَابَ السَّمُوم إِ كَُّ مِنْ قَبِل نَدَعُ إِهُ وَْبَرُور الرحيِيِيم فَذَكرِر فَمَا أَنْتَ بِنِ عَمَّةِ رَبِكَ مِنْ كَاجنِ وَل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 فَذَرهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الذي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ مِنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا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 وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَرِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَائِمًا كَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى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 ان هي الا اسماء سميتموها سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس